بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فأترن به نقعا توسطن به جمعا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يعلم